ويوم يحشرهم جميعاً عشرا الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا